ومن طاعة كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ابدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا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 منا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكّرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا برزقنا تلاوته أنا اللهم اطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم اجعلنا يوم القيامة ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تاثر علينا اللهم برحمتك اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم خذ بأيديهم والطف بنسائهم وأطفالهم اللهم وارحم ضعفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين وأصلح ذات بينهم ووفقهم جميعا لما تحبه وترضاه وانصرهم بقدرتك على عدوك وعدوهم اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم دمر اليهود وأعوانهم من الصهيونيين المستعمرين اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب ديارهم ورم النساءهم ويتم أطفالهم واجعل أموالهم غنيمة للمسلمين اللهم ان اليهود قد طغوا وبغوا وعاثوا في الارض فسادا اللهم انهم لا يعجزونك بشيء فارنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وخذهم بقوتك اخذ عزيز مقتدر واجعلهم عبره للمعتبرين وعظه للمتعظين اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل باسهم بينهم واجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز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 اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا آل للمحسنين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام لياليه ايمانا واحتسابا واجعلنا ممن ادرك ليله القدر ايمانا واحتسابا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 تقائك من النار، اللهم اجعلنا جميعا من أعتقائك من النار، واجعلنا جميعا من أهل جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الشريف المباركة وفي هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا حماً إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا عيبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مصيبة إلا أزلتها ولا سوءا إلا صرفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بال الرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافسح لهم قبورهم اللهم نور لهم قبورهم اللهم ابدلهم دورا خيرا من دورهم وأزواجا خيرا من أزواجهم اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إلى تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ارحمنا ووفقنا للإجابة على سؤال منكر ونكير اللهم نور لنا قبورنا واكفنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم اللهم ارحم ضعفنا اللهم تولنا وتول امر كل مسلم ومسلمه واحفظنا واحفظ كل مسلم ومسلمه اللهم برحمتك فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا ووفقه لهداك واجعل جميع أعماله الصالحة في رضاك وأصلح اللهم أولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم جميعا لتحكيم شرعك والالتزام بكتابك واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين الهنا رفعنا اكف الضراعه اليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم فاجعلنا جميعا من أهل جنانك وأعِذنا من شرار نيرانك إلهنا رفعنا اكف الضراعه إليك لا نرجو إلا رحمتك ولا نخشى الا عذابك اللهم فارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا وزلاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا وزلاتنا اللهم لا تردنا عن باب جنابك خائبين اللهم لا تطردنا عن باب جنابك يا كريم اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين الهنا هنا طردتنا فإلى من نلجأ أنت رجاؤنا وأنت الملجأ لا منجا منك إلا إليك إلهنا يا معيننا يا معين أعنا ويا مغيث أغثنا ويا ناصر أنصرنا ويا ناصر انصرنا اللهم انصرنا بقدرتك على أعدائك أعداء الدين اللهم اكفنا شر الحاسدين الحاقدين اللهم اكفنا شر أعداء الدين اللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا اللهم كل من أرادنا وأراد ديارنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كيد أعداء الدين اللهم احمي الحرمين الشريفين وتوابعها من كيد أعداء الدين اللهم رد إلى المسلمين المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود واجعلها في حوزة المسلمين اللهم ومكننا من الصلاة فيه قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين الهنا هنا ورجاءنا لا تردنا خائبين واجعلنا جميعا من المقبولين اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين اللهم اجعلنا ممن صام الشهر الكريم على الوجه الذي تحبه وترضاه اللهم اصلح لنا اولادنا وبناتنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا واطفالنا اللهم احفظهم جميعا بحفظك ووفقهم, لل ووفقهم للالتزام بكتابك واهدهم صراطك المستقيم اللهم احمهم من كيد الحاسدين ومن شر جلساء السوء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعد علينا شهر رمضان ازمانا عديدة واعواما عديدة اللهم اعد علينا شهر رمضان اعواما عديدة وازمانا مديدة ولا تجعل هذا آخر عهدنا به برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ان جاء الأجل قبل ان ندرك رمضان اللهم إن جاء الأجل قبل أن ندرك رمضان في العام المقبل فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على اعدائك واعدائنا برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان ذنوبنا كثيره ولكن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم فرحم ضعفنا اللهم فرحم عبادك وبلادك وبهائمك اللهم واسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين اللهم اسقهم واغثهم اللهم اسقهم واغثهم اللهم إنهم خلق من خلقك فلا تمنع عنهم بذنوبهم فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله